ولا تبكين إلا ليث غاب شجاعا في الحروب الثائرات دعوني دعوني في الحروب أمت عزيزا فموت العز خير من حياتي اذا قنع الفتى بدمين عيش وكان وراء في كالبنات الفتى وكان ولم يهجم على اسد المنا ولم يطعن صدور الصافنات ولم يطعن صدور الصافنات ولم يطعن صدور ولم يهجم على أوسط المنايا ولم يطعن صدور الصافنات ولم يتصدروا الصفناتي، ولم يتصدروا الصفناتي، ولم يقضي ضيوفا توره، ولم يتصابرا في النعيماتي، ولم يقضي ضيوفا توره، ولم يبلغ بضر ملهام ماجدا ولم يره السيوف من الكبات ولم يره السيوف من الكبات ولم, ولم, ولم يبلغ بضر ملهام ماجدا ولم يرو السيوف من الكماتي ولم يرو السيوف من الكماتي ولم يرو السيوف من الكماتي فقل للعيات اذا نعت وانا اقسم لنا دمنا ديماتي فقل للعيات اذا ألا أقسم ندم النادبات ولا تبكين إلا عليها من شجاعا في الحروب الثائرات شجاعا في الحروب الثائرات شجاعا في الحروب الثائرات ولا تبكين الا عليها من شجاعا في الحروب الثائرات في في الحروب دعوني في الحروب أموت عزيزا فموت العز خير من حياتي دعوني في الحروب العز خير لعمري ما الفخار بكسب مال ولا يدعى الغني من السراء ولا ينادى الغني من السرات ولا ينادى غني من السرات لعمرى والفخر بكسلنا لا يدعى الغني من السرات ولا ينادى الغني من السرات ولا يدعه غني بالسرات ستذكرني المعامع كل واقت على طول الحياة إلى الممات ستذكرني المعامع كل واقت على طول الحياة إلى الممات فذاك الأجر يبقى ليس يافنا وعند الله أغلى المكربات وعند نعم الله امان المكروماتي ويندم فذاك الاجر يبقى ليس يفنى وعند الله امان البكر وان الله وَإِنَّ اليوم دِرْعُ الْمُسْلِمَاتِ وَأَخْذُ فِي سَبِيلِ الْحَقِّ نَادِي وَإِنَّ اليَوْمَ دِرْعُ الْمُسْلِمَاتِ وَأَخْذُ فِي سَبِيلِ الْحَقِّ حَقَّنَا منهم بحارب بحاد السيف نمضي للطآتي السيف نمضي السيف وأخذ حقنا منهم بحربٍ بحاد السيف نمضي للطآتي السيف نمضي Namelijk, ik wil u bedanken voor